والتي وَتَقَطْعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الص... صالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه E Ivan putihat إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت Lang من el hu أlä